وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَتَابَةٌ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَغِبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُ رَجَلَ أَعْدُوَ لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُم بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ كُعْدُ مَعَ الْقَاعِدِينَ لَا يُخْرَجُ فِي كُم مَا زَادُ كُمْ إلَّا خَبَالًا وَلَا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين